قول معروف ومغفرة خيل من صدقة يتبعها ألا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذاك الذي ما له رئاء الناس كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصاده وابل فتركه لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدر قوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنب كمثل جنة بربرة نصابها وابل فآتت لها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل بِمَا بما تعملون بصير أيود مِن نَخِيرٍ وَأَعْمَادٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا لَهُ فِيهَا مِن قُلِّ السَّمَرَاتِ وَأَفْوَاذَهُ كَذَرْ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ فَأَصَابَهَا وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ فأصابها إعطار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا, إلا أن تغمضوا فيه واعلمون أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليهم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الباب وما أنفقتم من نفقتن ونذرتم لَن تَنفَعَ الْأَعْمَالُ إِن كَانَ الْفَسَادُ مِنَ الدَّاخِلِ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَ ما هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ